وَلَهُ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالًا بِالْخَيْرِ نُقضِي إِلَيْهِمْ أَجَلَهُمْ kas <tus> taip بي عذاب يوم عظيم فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي صحمة من بعد فَالْتَقِ وَجَعَلْنَا بِهِمْ بَرِيحًا طَيِّبَةً وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْ هَارِقٌ Dėk만 galiai randu protipie كان <تصفيق> شركاءكم فزيّلنا بينهم وقال شركاءكم وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم سَيَقُولُونَ الله فَقُل افلا تَتَّقُونَ فذلكم الله ربكم الحق فما ذا بعد الحق الا الضلال فانما تصرفون كذلك حطت كلمه ربك على الذين فسقوا Lillah yabda'u al-khalqa ويكثرهم الا ظن ان لا يبني أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة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 انت تسمع الصم ولم كانوا لا يعدلون ومنهم من ينظر اليد اف انت تهدي العمى ولو كانوا لا يبصرون dohom ka annam yalbasu illa sa'atan minan bainahum qad O rei kuli تيم اجل اذا جاء اجرهم فلا يستاخرون ساعه استغفرون ثم طيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون ولم ما في الارض افتدت به واسر ندامه واسر ندامه لما راوا العذاب وقد بينا Jūsų so. She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 nhà Xuẹ hãy Nam